الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك الحمد لله حمد كثيرا طيبا طاهرا مباركا حمدا أماء السماوات وما في الأرض وما بينهما لله حمد من وما من بعد فيه في في شيء شئت اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا راد ل أ م ر ك ولا معقب لحكمك و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ي ح ي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير و أ ش ه د أ ن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وكشف الله عز وجل ذي المامه حتى تركنا على ا ل م ح د ة البيضاء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه في ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وفي الملا الاعلى إ ل ى يوم الدين و أ ر ض اللهم عن الصحابه يا اجمعين وعن التابعين وتابعهم باحسان واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم امين ثم أ م ا بعد أ ي ه ا الاحباط الكرام أحباب رسول الله صلى الله رسول س و صلى عليه ل مع ضيوف الرحمن في بيت الرحمن الرحمن ز وجل طبتم وطاب ممشاكم وتبوانا جميعا إن شاء الله من منزلة الدرس ل الجنة منزلا ل ه من مع ا ا ل س ا ل س حول الدروس ا ل م س ت ف ا د ة من اسم الله البارئ كنا من جمعه م ا ض ي ة نتكلم حول بر الوالدين وتكلمنا بما فتح الله به علينا من بر للوالدين وهما على قيد الحياه وعلى لنا ان نبين ان بر الوالدين لا ينقطع بالموت وهذا مفهوم بعض الناس من تتبع علاقتك كويسه بابيك وامك طول ما هما على قيد الحياه وبعد ما يموت تتوزع ا ل ت ر ك ة أ و ربما لا توزع ا ل ت ر ك ة ثم ينسى كل شيء لم نعد نتذكر الاب الذي أ ف ن ى حياته من أ ج ل ن ا إ ل ا في المناسبات والذكريات ولم نعد نتذكر ا ل أ م إ ل ا إ ذ ا جاءت ذ ك ر ه ا أ م ا م ن ا فنترحم عليها بالدعوات وبالكلمات فحسب لكنك حين ت ق ر أ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم غير ذلك تماما جاء رجل من بني سلمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر والدي أ و أ ب و ا ي ابرهما أ بهما بعد موتهما هل ق ض ي ة البر وهم عايشين بس إ ن ا ل بر ابي ل أ بر امي ثم هم عايشين وخلاص ولا في مخطط ثاني بعد الموت يكون به بر الوالدين فقال صلى الله عليه وسلم نعم هناك مخططات أ خ ر ى تمر بها والديك بعد موتهما ا ل أ م ر ا ل أ و ل الذي يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو ا ل ص ل ا ة عليهما و ا ل ص ل ا ة بمعنى الدعاء أ ي الدعاء لهما وعليهما والثاني هو الاستغفار لهما والثالث هو إ ن ف ا ذ عهدهما والرابع هي ص ل ة ا ل أ ر ح ا م التي لم تصل او توصل إ ل ا بهما والخامس إكرام, اكرام صديقهما خذ العباره هذه وسنضرب بها أ م ث ل ة ولنا نماذج من ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة والتابعين في بر الوالدين لكنني أ س أ ل نفسي س ؤ ا ل هل بر الوالدين بعد م و ت ه ن ب أ ك ل ا ل ت ر ك ة التي جمعها ا ل أ ب و ا ل أ م ل ل أ و ل ا د جميعا ي أ ك ل ه ا احدهما ولا يتذكر ا ل آ خ ر ي ن هل بر الوالدين ب أ ن أ ت ر ك ا ل أ ب وما استدان من ديون من أ ج ل ن ا يرحل بها بين هذا رب العالمين ولو كان من أ ه ل ا ل ج ن ة يحجب عن ا ل ج ن ة حتى يقضى عنه ذ ي ل الوالدين أ ن تكون هناك مظالم بينه وبين الناس ولا اتحملها عنه بعد وفاته لانه لم يقضها لهما قبل الموت هل من بر الوالدين أ ن ا ل أ ب عليه نزغا أ و عليه صوما أ و عليه حجا أ و عليه دينا لرب العالمين كنا نحن السبب في التقصير فيه فكان سببا في إ د خ ا ل ه النار والعياذ بالله هل بر الوالدين أ ن لا أ ت ذ ك ر ذلك كله ولا أ خ ط ع عنه دينه مع الله رب العالمين لا أ ص و م عنه في أ ي ا م ه ولا أ و ف ي عنه نزوره ولا أ ح ج عنه هل بر الوالدين أ ن ن ي أ ع ل م جيدا أ م ا م الناس جميعا ان أ ب ي كان له حق عند فلان و فلان له حق عنده ثم, لا أ... ثم اتجاهل هذا ا ل أ م ر حتى لا ياخذ مني مالا من مال والدي بعد موتهما أ م ماذا إ ذ ن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام إ ن بر الوالدين ليس كلمات تقال ولكنه منهج ح ي ا ة فمن بر الوالدين أ ن تصدق الله في توزيع ا ل ت ر ك ة بعد الموت ومن و ا ج ب توزيع ا ل ت ر ك ة ولو ادى ذلك إ ل ى فقرك من واجبها أ ن توزع في ي و م ا ل س ا ل س من ا ل و ف ا ة وهذه من ا ل س ن ة كذلك ولو كان هناك م ل د ظالم ل أ ب ي ه لم يكن الشرع يحرمه من تلكه أ ب ي ه إ ل ا إ ذ ا كان قاتلا ل أ ب ي ه أ و كان كافرا مرتدا بهذا يستطيع أ ن يحرم من المراس أ م ا إ ذ ا كان ا ل د مقصر في الحق لابيه فلا يحرم من المراس البنت تزوجت في ح ي ا ة أ ب ي ه ا وانجبت أ و ل ا د ا وعندها رجال كثير وعندها أ م و ا ل ك ث ي ر ة ثم مات ا ل أ ب وبعض ا ل ا خ فقراء نقول لا أ ن ت ما ت س ت ط ي ع ش ا خ ت ي ن ر ان ا ن ت ح د ك ميسورا هذا ليس ش أ ن ن ا و إ ل ا ما هو تشريع د ي ن فمن بر الوالدينا أ ع ط ي ه ا حقها ولا أ ظ ل م ه ا من بر الوالدينا ان تقف عند مقبرته حين ت ض ع ه في التراب وتنادي ف الناس جميعا من كانت له م ظ ل م ة عند أ ب ي أ و عند أ م ي ف ل ي أ ت ي ن ي ف ل ي أ ت ن ي وليبررها ا ل آ ن من هذه ا ل م ظ ل م ة هذا من بر الوالدين عند ا ل و ف ا ة أ م ا أ ن تقف وانت تعلم أ ن فلان يستدين الفلان دائن لابيك أ و دائن ل أ م ك ثم تغلق عينيك و ت ص م عذلك عن هذا كله حتى لا ي أ خ ذ من مال الذي تركاه ه ت ر الاب لك هذا ليس من بر الوالدين و إ ن م ا هو عقوق أ و درب من دروب العقوق للوالدين من بر الوالدين أ ن ك إ ذ ا ح ج ي ت بيت الله الحرام ومن الله عليك بيسر في معيشتك ولم يكن وقف حد البيت بسببك أ ن ت وبتقصيرك او بتقصير معك أ ن ت فمن بر الوالدين كذلك أ ن ت ؤ د عنه ح د ت المرأة من بني ج ه ي ن ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ماتت أ م ي يا رسول الله وقد نظرت أ ن تحج بيت الله الحرام أ ف ا ح ج عنها يا رسول الله قال نعم حجي عنها ا ف ر أ ي ت لو كان على أ م ك دين لو كان على دين واحد ت ا ن ي أ ك ن ت قاضيه ه ت ق ض ي ه عنها ه ت س د ي ه عنها قالت نعم قال فاقضي فدين ق الله أ ح ق بالقضاء فدين الله حق ا ل رمضان العب عليه صيام بعض الايام في مرضه او عليه صدقات او عليه ز ك ا ة اموال يجب على هذه كلها ان تخرج من ا ل ت ر ك ة قبل التوزيع العب م ق ص ف في ز ك ا ة اموالي وعليه ديون الاموال زكاة أمرال. من بر الوالدين ان انظف هذه الامور كلها وان اخرج الزكاه التي يستدين بها الرب امام رب العالمين لهذا ايها الاحبه الكرام من بر الوالدين من الوالدين ان ترد المظالم الى اهلها ايها الاحبه ان بر الوالدين ليس كلمه تقال كما قلت لكم وانما هي منهج حياه لا يجب باي حال من الاحوال ان ينسى الولد اباه بعد موته ولا امه بعد وانما يجب عليه ان يتقي الله فيهما لانه اذا مات النادم انقطع عمله اي من الدنيا إ ل ا من ثلاث منهم ولد صالح يدعو له ويقول النبي صلى الله عليهما اي الدعاء لهما وقد ورد عن احد الصحابه انه لما ماتت امه ظل سنه كامله ليلا ونهارا لا يدعو لنفسه بشيء بل خص امه بالدعاء خص امه بالدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الطيب الجميل الذي يقول ان الرجل لترفع درجته في ا ل ج ن ة فيقول يا رب ان هذا بايه الكلام ديه ت ع ا كانت حدودي ان درجه هذه فترفع درجته في ا ل ج ن ة فيقول هذا باستغفار ولا ديك لك. ه ذكرك ا باستغفار ولا د لك. رب اغفر لي والي لي والدي والي المؤمنين اغفر لي ولوالدي ولقد ر أ ي ن ا كثيرا سيدنا سليمان ذلك الرجل الذي أ ع ط ا ه الله الملك و ا ل ن ب و ة لكنه بملكه هذا لم ينس ى الدعاء لوالدين قال رب ي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين والاخر يقول في ص و ر ة ا ل ا ح ت ر ا ف رب ي اوزعني أنا أشكر ان اشكر نعمتك التي امنت علي وعلى والدي لم ينسى وان ل وعلى والدي د ي و اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين لهذا ا ل ص ل ا ة عليهما ايها الاحبه الكرام اي الدعاء لهما والاستغفار لهما بعد م م و ت ه هذا واحدة. ليه ل تكون تكون مرة تكون مرة ب ي صلى الله ع ل ي ه و س ل موتهما ي ق ل و و ب ا ل ل واستغفروا واتوبوا و اليه. فاني استغفر الله في اليه ل مئة مرة. و سبعين مرة في مرة سبعين في الربيتين وفي لنفسك. مرة. مئة مرة. مرة. فمن الرأي باقي او ذلك اكثر ا لذلك ل ل و د ي ك ب ع د م م و ت ه ان لا ف ل ل ع ا م ي ننسى لا ي الوالدين بعد موتهما يوميا نجعلهم نصيبا في صلاتنا نجعلهم نصيبا في استغفارنا نجعلهم نصيبا في ف الوفاء ء الى ص ا ل ب ه م ا ن ج د ج م ي ع ا ايها الاحبة. الناس الشباب الرجال البنات لا يصلون عماتهم ولا خالاتهم ولا خواتهم بعد موت الاب والام خلاص يقول لك الخير جرال يقول له حالك واني في حالي. كل واحد عنده ما يكفيه في حالها. وولدها وعالي في حالي وولادي. والله يسهل لكل صباح يا انت واني واحد ما انا واحد. الله في في يكفيه. زجي ويخطي في هي ويقطع ابوه عنده يسهل عليه كله كان استطاع في يخالف على ما عمر ذلك تنفيذ هذا الحياة. في تنفيذ هذا ا ل أ م ر ص ل أ خ ت ك حتى ولو كانت لا تستقبلك جيدا ً ص ل عمتك حتى لو كانت لا تحبك ص ل خالتك حتى لو كانت تكرهك لهذا يجب أ ن نصل ا ل أ ر ح ا م التي لم توصل إ ل ا بهما لماذا يا احب هذا برء بالولدين وفضلا لنا عند الله سبحانه وتعالى ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا في الحديث النبوي الشريف من يريد أ ن يبارك الله له في عمره و أ ن يزد له في رزق فليبر والديه وليصل رحمه اي بركه في العمر و ز ي ا د ة في الرزق ان, الوالي أن تبر الوالدين و أ ن تصل ا ل أ ر ح ا م أ ر ح ا م الوالدين هذا ايها ا ل ا ح ب ة الكرام ما أ ح ب ان اركز عليه بين ايدينا في هذه ا ل ج م ع ة أ ن ن ا نكرم ص ل ة ا ل أ ر ح ا م و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م الله عز وجل يقول في الحديث القدسي إن الرحمة ش ي ن ة م ت ع ل ق ة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى كما ي ب ل غ ن ا في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فالله سبحانه وتعالى ي أ خ ذ على نفسه عهدا أن من يصل ص ل و ه ان و أ يصل ق قطعها ط ع من أن ي من وصلها و أ ن يقطع من قطعها, أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها فلن تزل في ميزان الله جناح بعوضه لقطيعه الارحام لهذا ايها الاحبه ان من بر الوالدين ان تصل الارحام التي لم توصل الا بهما ومن بر الوالدين ان تنفذ عهدهما تنفذ عهد الوالدين ابوك وصف وصيه ما تاكل وصيه تبلاها في مصوره بتاعتك والله غفور رحيم تعني القضيه ابوك وصف وصيه معينه لازم تنفذ ابوك والترحيل والتغسيل ر ح ي ل ل و ا ت الكفن والحمد ت ر ي والتغسيل ل ل و ا ح لله سوسيا ع ف ا ك م من الكلام د ه فمن دا الاولى لو ك ن ت تاخذوا ا ل ت ك ل ف ة دي بتعملها ص د ق ة ج ا ر ي ة للوالدين ص د ق ة ج ا ر ي ة تمضى المشي على طول الى يوم القيامه ة صدقة جارية مش ن ا ارضه خلاص صدقة جارية جارية مش ماشية كمان ولا تكذر ولا الاله صدقة جارية بحاجة مش ما ما تنشع تكذر الوالدين. من ا ل باب البر بالوالدين ان ت ن ف ذ عهدهما انت ان حين يموت الكفن والترحيل والتغسيل والدفن كل هذه المصاريف تخرج من ا ل ت ر ك ة الديون تخرج من ا ل ت ر ك ة ا ل و ص ي ة ت ن ف ذ عهد ربك عهد والديك في هذه الوصية. الوصية معا على انفاذ هذه ا ل و ص ي ة من تركه الاب او الام بعد ا ل و ف ا ة م ب ا ش ر ة وقبل التوزيع ولو استغرقت ا ل و ص ي ة كل ما بقي من التركه بعد الديون وبعد ا ل ت ف ي ر و ا ل ط ر ح ي م ولو لم ي ب ق ى ل ل واولاد شيء لا بد أ ن تنفذ و ص ي ة ا ل و ل د إ ن ف ا ذ ع ح د ه م ا أ م ا نحن فلا نستطيع ان ننفذ ا ل و ص ي ة إ ل ا إ ذ ا كانت ستعود علي بشيء طيبٍ إ م ا اذا كانت تعود علي ا ب غ ن ي م ة إ م ا اذا كانت تعود علي ا بمكاسب ننفذ ا ل و ص ي ة د ي أ م ا إ ذ ا كانت تعود على ا ل أ ب و ا ل أ م خلاص يعمد وراحه في ضار غير الضار ورب غفور رحيم وانفاز عهدهما وإكرام, واكرام صديقهما إنني صح ان ل من أبر ابر ل مش البر بس أبر البر اعلى ل ب ر أ د ر ج ة في درجات البر للوالدين أ ن تصل ود أ ب ي ك أ و ود أ م ك ايه ود ابيك الحديث يقول ود ابيك لكن المعنى ي س م ل الاثنين الحديث يقول ان تصل ود ابيك الود هو ا ل م ح ب ة كان بين ابوك وبين واحد تاني م ح ب ة وموده فبنبرك لابيك بعد موتك ان تصل هذه الموده ما تقطعها صاحب ابوك تفضل عدم ص ح ب ة معاه حبيب ابوك تفضل حبيب له الانسان اللي كان بيبر ابوك هو ميمه و على قجر عندك ذلك وابو بعد, بعد موت أ ب ي ك لهذا يقول يروي ابن عمر رضي وأخضاه الله عنه وأرضاه كان يمشي في الطريق ويركب ه و حماره عزكم ا ل ل كان يركب حمارة فوجد عربيا فنزل ابن عمر ابن امير المؤمنين ا ب ن رئيس ا ل د و ل ة ابن حمار. حمار حماره كان يأكل نزل عن و ق ف ا ل ح م ا ر ب ت ع ه ودين ن م امامته لقى الاعرابي ووقف ونازم عليه والبسه اياه قال له يا عبد الله يا ابن امير المؤمنين هذا الرجل كان يرضى اقل من ذلك انت ابن رئيس الدوله دا ممكن دا يعني ده ج ا ب ل ت لك بوش ي د ي ك و ي ب ن و ن فخري ان ي شرب معك ك بيت شاي و ق ل ه انا شربت مع رئيس ابن ي و ة ك ا ي شاة. م ع رئيس د ي م ه و ر ي ة ه بيت شاي و ق ل ه يا حبيبي ا ل م ن ز ل ة ليست هنا ا ل م ك ا ن ة ليست هنا ا ل ك ر ا م ة ليست هنا ولكن ا ل ك ر ا م ة حين ترى والمنزل حين يرتقى بك في ا ل ج ن ة ولو عشت في الدنيا فقيرا ولو عشت في الدنيا محتقرا في اعين الناس عمر بن الخطاب كان امير المؤمنين لكنه ربى اولاده على هذه ا ل ت ر ب ي ة م ل ا يركب ركب حماره والبسه عمامته قالوا له يا امير المؤمنين كان يرضى باقل من ذلك قال ان هذا الرجل كان بين أ ب ي ه وبين عمر بن الخطابل وابويه كان بينه ود ولقد سمعت رسول الله يقول إ ن من أ ب ر البر أن يبر الرجل ان ل ل ر ج أ يصل الرجل ود أ ب ي ه ف أ ح ب ب ت أ ن أ ب ر عمر أ ب ي أ بهذا ي أبي أحببت أن أبر ب الرجل باكرم هذا الرجل أحببت وعن ل ابي برده يقول ان ب عبد الله بن عمر بن الخطاب زارني يوما ما وقال هل تدري لما ذ ا زرتك قلت لا والله طبعا ا ل ن ه ا ر د ة انت ما بتزرنيش و الا اذا و ا ح د ة من اثنين يا ع و ز تعمل في م ج ل ب يا ع و ز تاخذ منفعه ورايك هي و ا ح د ة من ب ن د ي يا ا ل د ي ن ي ي ب ر ف مقتلك يا عوز لك منفعه ورا مني تصحبني ت م ل ي منصحبه ما من ورا منك م ن ف ع طول م ن ي تمني م ن ف ع خ لكن ا ص ل هذا ا ل ل ي ق ر ا ع ل ى تدري لما زرتك قال لا والله قال زرتك ل أ ن ن ي سمعت رسول الله شوف المنهج يطبق ازاي ش و ف و ا ل أ ن ن ي سمعت رسول الله يقول من أ ر ا د أ ن يصل أ ب اباه ه في ق ر ر ه من أ د أن أ يصل ب ا في قبره, قبره فليصل ود أ ب ي ه ا ل ل ي كان يحبه أ ب و ه قبل كده وفي روايه ة إخوان أ ب ي إ خ و ا ن أ ب ي ه أ خ و ك أ ن ت ممكن تقاطع عمك م ج ر د أ ب و ك ما يموت لكن إ ذ ا كنت عاوز تبقى بابيك وتبقى انسان بر بيه ومع ن بر الناس بيه وتوصل أ ع ب ا ك في قبره كما كنت تصله في في الدنيا عليك ان تعمل ت له ز ي ا ر ة مش م ش ك ل ة ممكن يقابلك مكشر انت م ا ت ر ح ل و ش عشان تاخد منه ولا تقدر تحط الجبك ي منه ممكن يقابلك ما احترمكش ولا يقدرك برضه مش م ش ك ل ة لكن انت بتتعامل مع الله رب العالمين انت ما جيت لعمك ولا ل إ خ و ا ن أ ب ي ك ولا لفلان وفلان وفلان تزورهم عشان متى محتاج منهم شيء ولا عشان هم ي ك ر م و ك ولا ياكلوك ولا ي شربوك أ ب د ا ً ده انت جيت من زياره عشان بتزور بيها ابوك وهو موجود في القبر بتاعه بتوصل ه ع ش ا ن بتوصل بيها اباك وهو في قبره لهذا ايها الاحباب الكرام هذه ن م ا غ ن من البر ل ل أ س ف الشديد ان البر عندنا ل أ ب و ي ن ا بعد موتهما ينقلب عليهما بالسباب واللعان والشتان من اجل ل ع ا ع ة الدنيا اثنين ي تجرم ع ب ع ض ه م تلا ي ه م ي ت ق ل و ا مع بعض ي ت ع ا ر ك و ا مع بعض ب ا ل س ب ب والشتم ابوك وامك لربوك ولعملوك ولخلوك ي أ ت ي بالسباب واللعان ل أ ب ي ه في قبره بسبب ل ع ا ع ة الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من اكبر الكبائر ان يسب الرجل اباه قال وكيف يسب اباه ي رسول الله قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ق ويسب ل لأ ابوكم اكبر الكبائر اخو من قل ان امه ل ل ر ج هذه هي الهدايا التي نرسلها يوميا لابائنا وامهاتنا في قبورهما بدلا من ان ن ت و ح م عليهما نوصل اليهما قذائف السلال والشتال واللعان ويصبح الانسان م ر ت ك م ا للكبائر في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا بسبب هذا العقوق للوالدين ايها الاحبه الكرام هناك نماذج من بر الوالدين أ ر د ت ان اسوقها إ ل ي ك م و إ ل ى شباب هذه ا ل أ م ة و إ ل ى شيوخ هذه ا ل أ م ة كذلك الذين فقدوا آ ب ا ء ه م أ و أ م ه ا ت ه م أ و مازالوا على قيد ا ل ح ي ا ة لعلهم يدركون ما يدركون من الرحمات التي ينالها ينالوها ه ا ا ي ن منهم حتى يرحمنا الله واياهم بها يوم ان القارئ ورد أ ن ابن سيرين رحمه الله عليه كان عالما ً جليلا ً وكان تاجرا ً ماهرا ً وكان غنيا ً وحقد لكم على سبب فقره في ا ل ت ج ا ر ة كان سببه ايه فقره في ا ل ت ج ا ر ة يعني المجال لا لن... يصعب لنتكلم ح ن ن عنه الان ابن سيرين يقول انه كان لا يتكلم امام امه اللي احنا بنسكت ابونا ومن الان من سكتهم و ن ب د أ ن ت ك ل م احنا او لم ا ي ج و ا ت ك ل م و ا ن ضحك ع ل ي ه م ا ل ن ا س و ه ح ن ا ق ا ع د ي ن في المجالس بتاعتهم كان ابن سينا ر ي اتكلم مع أ م ه و إ ذ ا ت ك ل م د ا الله سبحانه وتعالى وتضرع اليه أ لا تصدر منه ك ل م ة تنفر منها ا ل أ م أ و تتالم منها الام فيكون بذلك ق ض ع قهر ي ز ع و ربنا سبحانه وتعالى و كان يبكي ي ب ك ي وهو يتكلم ق د ا م أ م ه يبكي ويقول يا رب انطف يا رب يا ساتر ما ا تطلع كلمه ا و ب ي تزعل منها ناخذ ا ل ع ق و ب ونمشي هذا من نموذج من نماذج البر للوالدين حط المعايير دي كلها في ك ف ة ووزن ا نفسك انت وابوك وامك ببره ما في ك ف ة وشوف انت هتعمل ايه هذا نموذج! ا ل ك ن ا ل ح م ا م ح م د بن ح م د محمد بن ح م د كان م يكون ع ب ف ق ه ا ء ا ل ر ا ب ع فيهم هذا ا ل رجل رفض ان يتزوج حتى ماتت امه. حتى لا يؤثر زوجته على ا م ه رفض ان يتزوج قام خدمته على ا ل ب ر ي ن بالوالدين بعد موتهما وفي حياتهما اذا كان يفعل ذلك في حياتهما يوقف شبابه ويحقن شهوته ويغض بصره ويبر امه ويوقف حياته كلها حتى تموت الام ثم بعد ذلك يتزوج خ ش ي ة ان تتدخل ا ل ا م ل ز و ج ة في حياته وتشاركه في أمه أو شا... تشارك الأمة فيه. لهذا ايها الاحبه الكرام نحن الان في زمننا هذا ا ل ز و ج ة ممكن تامرك ب ع م ر فيه مخالفه للاب والام لازم ت ن ف ذ و إ ل ا ب ر ا ا ل ز و ج ة ممكن تقولك ب ت و د ي لابوك ليه ب ت و د ي ل ه م تنور في شهر ليه ما احنا عندنا و عندي ع ن د ن يا ستي خ ل ي ك و ا فاهمين المعنى ده كويس كان ل ا ي ر ت ق ي سقفا ً يا ش ب ا ب ي اللى عاوزين ت ج و ز ه م متعملش ا نفسك ش ج ه في الطابق التاني ولا الثالث ولا الرابع وتشطبها ب أ ع ل ى من ا س م ا ء ف ي التشطيب وكده ا ل عشان سيادتك ت ج و ز فيها انت, انت وزوجتك وتحط امك في مير السلم تحت عليك. هذا ليس من البر بل علينا ان ن م ر الام ونكرمها ن اكثر من اكرام ا ل ز و ج ة لان الام افنت حياتها علينا ت أ ل م ت علينا الرجل وفيتها حقها ايه رايك ف ا ي ه على كده قال لم توفي ه ا حقها ولو ب ز ف ر ة و ا ح د ة من طلقات وضعك النافخه ز ف ر ة يعني نفخه الواحد كده انايا تم في في طلقات الوضع ب ت و ن ما تنفخ نفخ ق و ي ة كده عشان تساعد ا ل م م ر ض ة في صحب الجنين ولو ب ز ف ر ة و ا ح د ة من طلقات الوضع ن على صدرها. و بعد كده حياتك ب ح ا ل ه ا الى ان تتزوج و ت خ ذ ك بنت الحراره و ل ا كانت الله ع ل م بها ت خ ذ ك منها بعد عشرين س ن ة و الله اعلم ممكن ما تخليكش تشوفها بعد كده لا يسكن بيتا امه او ابوه ت ح ت ه ايها الاحبه اخر ق ص ة اقول لكم ان كانت قصص ك ث ي ر ة في هذا ورد أ ن هناك رجلا ً يسمى هويس القرني أو القراني من اليمن هذا الرجل يا احباب يا شباب هذا الرجل كان في حياته كلها يتاجر ويشتغل و ي ج س م ل ل ح ص ي ل ة بتاعته ل ل ي ربنا ب ي ك ر م ه بيها يقسمها ثلاث حاجات جزء يتصدق به للفقراء والمساكين وجزء يدير ا م すいません。<音楽> ك د هذا كده. نصف رغيف خبز لفقير ل ي س بينك وبينه قرابه يعظم الله لك اجرك بين ي د ي ه ب هذا فما بالك لو كان ذلك لابيك ك... أسفاً, شديداً. اسفا شديدا على الذين يلقون ب ا ب ا ه م و ا م ه ا ت ي ن فضول المسنين اسفا جديدا على الذين يعيشون هنا فرادا لا ولد ولا اهله ولا عشيره ويترك الام هناك او يترك الاب ا هناك او يترك من ي ع و ر ه هناك ولا يعطف عليهم بعين الرحمه والموده ايوانا احبة الكرام. في الوالدين ان الكلام معلم العلم. وشديد ا درجات الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم من در في رمضان زيادة. درجة يرتقي منظر جنة. من وسلم عليه صلى في Amen.、Uh -huh. uh -huh. uh -huh. على الحياة. قيد ولم يكون سببا في دخوله ا ل ج ن ة اذا عرفتم ج ن ة فالزموا اقدام الامهات اذا عرفتم ج ن ة فلا ت ز ع م و ا على القبور تضعونه بطبقات الورود والله سم والله سم والله مليون ود تساوي بجوار واحدا والدك. الانسان لا تساوي شيئا بجوار درهما على البنية الصدقة على تضعه ثم ثم في يد مسكين قبر أن, ان كان محجوبا عن الجنه بدين استدانه بسببكم انما نريد ورودا みんなでできるね。 فان الجزاء من جنس العمل اذا كان هناك صلاح في ولدك فما عليك الا ان ت ر ث ق ذلك بالشكر لله ثم للوالدين لان ذلك دليل على صلاح نيتك مع والديك في حياتهما وبعد موتهما ايوانا احبة اسأل الله ان يدعلنا من العبرار الضرين بوالدينا في ومن من حياتهما وبعد ولن ََ أ َََّ ا ي ل ْ ع َ ننساهم َُْ بدنيانا َُِْ و ن ْ ن َ س ُ ر ُُ ه م ْ في ِ الدنيا َُّْ وفي َِ الاخره َِْ قل ُ ما َ تسمعون َََُْ أ َ ص ط ف ُ و ا الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ن واتبع ل ه و هدى ايها الاحبه الكرام يعني مع زرتنا طبت عليكم وكان المفترض ا ل م و ض و ع يكون في موضوعين لكن احببت أ لا ت أ ت ي السعاده من ك س ر ه التطرق في الموضوع و إ ن كان م و ض و ع له أ ه م ي ة في حياتنا ا ح ذ ر دعاء الوالدين ف إ ن س ل ا س ة لا ترد دعواتهم منها د ع و ة الوالد على ولده بعض ا خ و ا ن ك م في ا ل ل ج ن ة ا ل د ي ن ي ة أو ا ل ل ج ن ة ا ل د ي ن ي ة بمعنى صح في إ د ا ر ة المسجد يعني رتبوا بعض ا ل أ م و ر اهتماما بالجيل الثاني من أ ب ن ا ء المسلمين الغير ناطقين ب ا ل ع ر ب ي ة تم ترتيب بعض الدروس فيوجد في يوم السبت و ا ل س ل س ا ء بعد المغرب درس لتعليم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ويوجد يوم ا ل أ ر ب ع ا ء كذلك درس عام اخ فاضل نحسبه على خير اخ يسمى يونس بارك الله فيه وفي جهده هذا الدرس يعني درس طيب درس عام يعلم شبابنا و خ ا ص ة اللي هم في سن ا ل م ر ا ه ق ة يعلمهم أ م و ر دينهم من الفقه والحديث و ا ل س ي ر ة والحمد لله يعني يعني وصل عدد الحضور عنده ما بين الثلاثين والخمسين في الميزه هذا يوم ا ل أ ر ب ع ا ء وعلى أولادكم يوجد يوم أرسلكم إلى هذا الدرس كذلك أن ترسب الخنيص هذا ويوم ا ل أ ح د درس جديد ك ذ لتعليم ك ل ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ق ر آ ن للمبتدئين ل س ه ت لان الدرس ا ل أ و ل ا ن ي اللي هو يوم السبت والثلاثاء ده بدل الفتره ة ف ص كذلك عندنا في الزهروات و م ع ن ل ك ي م ه الزهروات يعني البنات اللي هم في سن الزواج بارك الله في أ خ ت ا ل ف ا ض ل ة من حفظه ا ل ق ر آ ن و م ج ه و د ة فيه يعني تعلمهم كذلك أ ح ك ا م ا ل ق ر ا ء ة في القران آ ن و ه ذ الدرس يوم الأحد يوم م الساعة 12 إلى الساعة شاء الله فإخوانكم إلى زهرة 12 2 إن بيوصلكم كذلك أ ن تدفعوا م ت ب أ و ل ا د ك م في مثل هذه الدروس ل أ ن الحقيقه أ ص ب ح الشغل الشاغل لنا هو الجيل الثاني يعني بعد ما موت كلنا كده الجيل الثاني اللي بعدين فهم إيه عرف إيه هو ده يعني جديدة في للجيل الثاني في بعدما عندهن عرف عندهن عشان نموت كلنا نموتهم كانت هناك نظرة عبر كده دائما كده فهم الاهتمام ترسلوا أولادكم في هذا الدرس هو إخوة وأرجو مش أن أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر طلب التلاميذ عندنا في ا ل م د ر س ة هناك اجتماع ل أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر ل م د ة س ا ع ة بعد صلاه ة الظهر ب ان شاء الله بالعالمين يوم الاحد القادم اللهم اصلح ذات بيننا واصلح احوالنا والف بين قلوبنا وارزع الشيطان من بيننا اللهم توفنا مؤمنين واضحكنا بالصالحين واجعلنا من ورثه جنات النعيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولزو الحقوق علينا <تصفيق> يا رب العالمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم عليك بالظالمين و أ ع و ا ن الظالمين ف إ ن ه م لا يعجزوك يا رب العالمين و آ خ ر د ع و ا ن ن ا الحمد لله رب العالمين